من هو هو النبي الاثني عشر يؤ بيساب سبحانك كيف حديثك ان يعني او فك هذا المرض هذه اي في <تصفيق> عندك اريدك خلص المركبه انتهى هذا مفروض في الذراع والديزي لا في عند معده وقكاتا شو بنعمل المريض جديد بابانا كحونان مريم او هيا رضي الله وقبلنا وتمتشكوا بالله يعني يبعد ريعتيني فيعني داوي وطهي انجريس وغلايشة بعدين يعني قادة يحضمي أوسيه سهل قد يجيو وبزلي فاكي قلت له ما يالا يتكسير بعدين يروح عسوكاني بعدين عسوكان اريال فوكاني احسان اريال فوكاني <سؤال> نوى احسانته أصبح سنة الله سيبكي يا رسول الله حقوق الله على سيدي يا سيدي السلطاني خاطي بحسبتوني اسمحوا لي الله يراعيكم اورجيكم اورجيكم كان ولا ليس اشي ما يا ابو داوي اورجيوا احنا علم عبد ايه هذا مين هي يقطع اويل في القناه ها اوربي بحال ما هي كل محاربه ما اوربي فيها اوربي اوربي اوير حزمها محاوله بي في درس حساب و بعد وحالها كسي حديث كما ان يعني البرنامج هي ان هذا ان قوسيا نكا عبد الات محسن رياص و ثاني نواسر كيف قلايق شيخ يا رسول الله النبي كسبه سر فوقه هدي حمال هيك صعب علي هم بنانا هذه تويابه لهين هم قاموا مسهم لهين القلب وقلب كم لو وقت نديه ليه خلاص ما رعي بعديه اصير بعديه يذهبوا ارض الغوري سكانها وحفظوا بسبله مرض الاسكلي بعديه صوبنا عليه الصلاه والسلام و حوين من ديوكم دي ادي مدير لا تقطعوا الرحمه بسم الله لا بس في لبك فانه يشوفو فانتا, فانتا محيالي يعني منذ الوعوع الوضو بأبول عاجم ويعجمك عاده ذويه ويعجمك عاده محداً من المنذي يسكو جاء تريسه وحاسيني مركزين بها بسليحي منذي تاصل وجيلة منذي اكتو كوليناء لكن هذه اللي بها هي أذهي محيالي يبقى هل يبقى صليحي صليحيه وكأذهي كلا بسليحيه صليحيه صليحيه صليحيه بيقولوا غوغه ما كانت اساسا نبي او هذا هو غوغه من دغوست ادي بالون او عنده صور لها على كل معناها وحواي مركي ان نبي اول كل مع صار كيف نكيه نفس كل زي ذيك في كرنيس زي يقول في بيجي اسطالتي بسط اسطال مركي اهل مرتفنال حي النذعي طلعوا اديو خادم مع ستجو ما شاء الله ست الغنيمه دي امراه بنته في الكان وبعيشه يعني دي الله من أنه سعودية بعد أن أشيري جيري إله وشعودية أصعب الله حديثة أشيري كرفتنك بحث الله كلمات حلقة بحثتنك بعد أن أشيري حشان أنا أدكتني واسيه منك شوشينه في ردن منطن السينه مرتخاطي من واسي هو مرتخاطي يعني أولوك في السمحة سياني واسيبه وامتن منطن السينه بعد أن أشيري ويجيرها سيروكس وي افتح راسه وابين بعده كانوا يريدوا سطروا حسير وحنين معان امره بحثتين كانوا نسيه ايه ولكان يعني خرهو المعامله نذير الشيري عايشين ناط عايش خاف نذير ابو المعامله الشيري معاه صوب كرهنا ما له هنا حرينا له ملك يا نواط دوري مركي انا حريين المكاسي نذير انكي ابو لايت ما ملكي خلات انا وياك تي بس بس لكن بيقولك ان جارك انه وعدنا قرين والمفتيسه بيقول لنا ملكليه اسكوجيون ملكليه من اسكوجيون دون كان او ويلكا ملكليه من اسكوجيون حقا كما ذكروا لان لم يمكن ان كل احد يدفع لنا ثاني بدانه سوء بدانه خير وبدانه سوء لا ود ولا وسطا القوى وستيس يعني الحكم اسوء يعني ست اجى وقال ما आयो اا بدانه سوء يعني تو تو خاره انتوا حنب غاليه اك كانوا بدانه خاره سيدنا بدانه خاره في امرتري از يلي كان ولقشتي يعني الحراير كده قلت كده تمام ما كان وعوايه من اوامر حسابكم صوبي عوايه قد انا محسد. سأحسنك وشيك له حوالي بط مرتخلت هاي هدي وحسيني هاي حوالي تسيبت بط هاي بيزيوني في الودعي خيط الودعي ماينا حير لي كونتكو حاف هتا وحايب جونتا أدوكا يعني هتا هو هواي حديث الواجر الهاتطة الاحثان غير موضعين واجري احسانك ملميس هين أبيل واجري لمن احسانك سيلي وإحسانك وحماين إحسان عصوه بالنواجب وعيال إحسان وحوائي بتكو أجرا حزبك وانك وحارين وحكا مدئة وحاسي لأسمحة إحسانك إلا أكا المشي وغاقات وحنو في رواحك ووشكي يونكس أبعد <تصفيق> علمنا <تصفيق> بما يجهنا أحكينا بما نصينا بفظنك يا لبيف ويسر الله عصير الله والسلام عليهم حسري اجتمعوا اجتمعوا قولنا على طعامكم ونظروا عن ديسك قولنا ورسما الله ورسما الله ورسما الله فهموني بلاويسين ذهن اسمكيس بخصة بارك اله وعدين بركة امي بركية لكم إليك فيه في التعامل نحايا لسابت الحديث من فهمت لولي أصحابك صلى الله عليه وسلم حقا يا رسول الله اننا لاكل ولا نشبع ونرضى عذاب النار ما نرغبينه قد قال وحات من ان لكم تصبروا ان ليك 63 قولوا قولوا يا عنيس قولوا نمت عنك قولوا فحالها ما لهون جنة من حين واعرض الحق يريد قال وهي نعم صاصه ما صاصه وحديثي اجتمعوكم تأذور على طعامكم مطلعون عنيسين مطلعون عنيسين تأذور بذوردون هارين يقول اسم الله ليه يسمكي سنحوصا ويقول اسم الله ليه يسمكي سنحوصا مطلعون بلايسين بسم الله الرحمن الرحيم نتهاء بالله وبصعدها ثم الله بسر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله من رائع لكن اكملت بسم الله الرحمن الرحيم الهوائي بديني في الشام يعني جواب بشام جواب الامر في يبارك الله لي وبارك لي ويبارك اليه وبارك هيا ومن يبارك وبارك هيا لله يبارك بركة. إلهي بركة. لكم اني في في الدعام الدعام في يعني لينا وبارك هيا بركه معناه ودليل على كل بسم من دون يسمحونه يسمحونه على الوضع دعمك ونقوله كشلو بضيه هلك اعظام خاتمينك هل تعرف اللهم اعظام وبسم الله من الهراء بركة له ونقوله سوف تيشوه الهي سنقوله وبركه وان يمكنه جاء وقاسم بسم الله ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم سمت كفاه لكن اجملك على كل ضد سنحوناي حدي على السراء ثم ضوال و هلال لكن اجملك وحوائم والبيناء كل جيس جولي ازورها بسم الله يا بحمن الرحيمين حدي اول كيس خد اصوه الطواء امسينه اصوه الطواء لحدث الاماها حب زيتها كلمة او كلمة بيت الله وسلامه علي وحاشري اهتم بالغضب على كديراو على كديراو اهتم بالغضب على كديراو معنا اسباب الغضب كديراو وهاعلكوا كينا يهسوبني وعلكوا حنبارا يقول ومدفعين وحالكوا كينا يبقى سوبني الضفتاري حقاري يعني كينا أولواني معايلي كرمه امره الطبي هو و ريما ووري خاصه مهاه علم مهاه وحواء وسو دي جاء القند كرره حد دونذا خصصت حميانات كارجوتك عذار الله امي انسان قال امورك انت عارف انا ما انتهيت او قصره خير جو منك اس يعني, يعني أسأل لكم أسألت وجهيس قدورها حدوها يعني أرؤسك أبوها وحي هي وحي عمنا وعلى ما إحنا أهانو خفضني آنك يعني ما بين تفريد وإفراد حد قلوب إيوه إيوما معيسي قواطفل محلولينا سألت تقصير التفريد معاه يعني قواطفل نعتدل أسأل هذا وعدي تفريد في الجهة يعني غفك او حاها جلوة خلاص كما هي غلطنا بأسواية دغاة هواية مجمونا الله معانيك إنا خيّس لهذا والغواق غير أسوا هذا يعني إفرادنا مع هواية عقليا ما في زمان كبعيزة سياسة العقلي ناقت كبهن الواية اصلا وحن تهدينك على كل حال حتى نبصانك تهي اتنبو سوء المرغات حديث كان وحاوري, وحاوري يعني وحاوري حديث كاني سجن صحابه وحليها وحاوري مم الوحشي على غوري بتربط ووروان يتم على طعامه وحشي بن حرب ولساع الاوائل وحشي بن حرب المقوض ومحاور وحشي بن حرب سيدنا حمدي فيد صلى الله عليه وسلم مكتب بعدي وسالنا وهدل موسى الكذابه وعاسر قال ما نودي له شر ما نودي كان يطاص عليهم الكراسي كان يطاص عليهم تماما شوام زوبي يعني من خير الناس عندلي. انت من خير شرع الناس شو الناس انت بدي يمكن هاي حديد سي سي, سي يعني فهمان هو اللي جوه ووحش بن حرب من واش وقاذوري ابو مخزت في مرقيس إسلامي النبي صلى الله عليه وسلم أضيب وجهة عمي بليار إلي قريب مرقيس محايا لو عادت عزوز هاي دلكي أدركي زي حمزة أدري بعد مرقيس وكله هاي بعد ذلك إلا على كل حال دي ملاحظه حساسيه على شعور العالم 1 2 1 1 ان انا لا بقدر نجي مال يعني وجواء وغرق طبعا الحمد لله ها طبعا حديثي وحواياي تسمعوا على اطلالكم سريره راي اسلام عبيس مهدي وطوسي وهزلي يوتيوب سماي تطقطق وانا ما شفتي سلامه التلزال محمد على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا بما جهلنا بسم هو بيقول يا باشا هو في سي ده بالله هو السحر هو غطل النفس التي حرم الله لله بالحق يؤمن ربا واظلم اليتيم والتولي يوم وغذف المحسنات المؤمنات الغاثلات هذا <تصفيق> إيسا معناها تضربات دارية كبيرات دارية معناها تضربات مبقاة إيسا انتك بحسب فيها صواء عشرت بالله وقلت كين يقولين بس خيالتين كوني أوه. بس كان سي خبر اوه مكتب دهي دي حصل لغياله اوه اجتنبوه ده يا راية او الحلوية سيد اوه يا راية شو بانهي عليه السلام حلوية عشيه عن تدوغي اوه يعني وحلفته <تصفيق> عسكه هل نهايه من يستنا لا تفعلوا الشيء الدراسي هذه لا رايو يعني اول بحق <تصفيق> الجيش الاسكراوات الدرجه كان يهني ايش تبغوا حل هذا السبب التضارب اي معنا التضارب معنا تباري يلقي السبعه هاي الكبائر فالإرادة <تصفيق> كبائر في الطبعة السرعة أهايين أهايين <تصفيق> كل حال تروا معلو الشيء الحادي قمنا وقوميين ميهان مجلس يعني وميه ساعته ورميه يعني مجلس الشيء ومسه مركزه الو الهامي. اما سنتي سؤالي احواشي سيسفيري اتروع سوشيغي اما تعوغا بمتفالي توايق فحشيغيه اترمت الوضعاني تاعسوكي سبعضي الموضي غاتي او وحلي يسي انا خسلبي وحليت الوضع الوضع معناها اتربو غيريها هذا الحديث كان تضوى الوشيئين من تاجه السبكي كبيره وكخاصي بوانتهي على كل الحديث كانت الهريرة على الكبائر على الوالي <تصفيق> السلية ابن حجر حسخلاني يا مغعيزي كورهمي وحاسيري عباس وحاسيري ياسيري الى السبعين اي قلودهي تضوى تم امو بغادي اكبار قلودهي ابن سعيد الجبير وعسلوه الى الطرور بقول اي كلوه هاي هذه اسنافتي امواع دي اسنافتي دلوصير ان حاجة يعني اتحافظ لها بكتاب كامل ستجيين وعشكي كلوه الى افضق افضق افضق بقول كباعر كتاب الكباعر اني مرجع محمد الاسري اشيق بالله هذه القولة قولي منها يعني الخبر ومفتدها محبوظ هو ايه مفتدها منها لغريض هو ايه معناه ومنها وحاكمتها على قدرها الشرك بالله اله لو شريكي يا لأ الشرك بالله اله لو شريكي يا لأ من الموقعات اي كمتها يمعنا سوى التعريف كاذي الشرك شريكي مفتده بالله اله لا شريه الله منها من المضغاط تنبياك روحها منان هيك منتهي وبقت وهيك منتهي هذه الشركه بالله لا تبدل في تنبوله لا دي المضغاط دايره الشركه بالله لا لا يعمع الشركه بالله دايره بدل الروه طابع نمى لنصبية الشركة بالله اوه <تصفيق> بدلين اخيه لنصبية ايضا ادعو بشركة بالله دايراء كده يراضاء اما دايراء الشركة بالله مع النحاوي اله احد خفء شريك يشير كفر يا للجيباء كفر كده كفر نمى كده يراضاء والصحرنة وتسير برو في ثاني كلمات وتنام تلامات حوالي 10 غرز غير في الهواء تكذا المصير منها اي كم وعني سكر محاول حواسط واللي بده لو بدله يحي اركيس بدهنها 2000 اللي بده لو بدلو بعنته غير اللي بده لو بدلو حاس وكلت سيره ان الفراعات كي وهي على عمله انا كلها بالنياب سبب بعضه الواي مع ذكر الله السحر ملوخ سهايو سهرت الي تدري عاسستي قرانك عاسستي ومغوها الا احجر الواي فسا يعني ما شاء او قسا يعني وعاء الصرفاوي حاشي دي على التقارير هالصخصي وحسميها يعني سعركم واجر منها الجزيره حكمت النور التباب والفساس كان انا بدي سعركم بدي فين ولا ادي قصي نفطي في الزراعه ما سعركم بدي ولا فساسه اي واحد جيره وين كان سعركم بدي ولا فساسه ولا فساسه اي واحد السحر تبعني وين وين ارتكي هلا هاين دوتكي انا عيد حدا وغطا ماهن سحر جري جري على الكشين مصر زمنكي ويقوي ماللهي وناكو عجسي او او تلجسي مقعيدي وغير وعيدان قطوة بادي ناكاسي وحاي جري من مصر ميناردي اسكندري او اقوانيد ميلايت وين ودفتي ستعدلي فسأل الله اتاهاي شعر الوشوب السلقاني لا سيد حبري تقوم برقين مسأل وصوص جوه وحي سيد حبري ما لوصعها لصوص جوه على الأركاية رائدة على الأركاية في حتى بعد ما كنت تلي جيرت وقتها سي عمو شعرتها عن أكبر بسي بعد ما كنت سي جيش والب مرقالي موالي وغاية صوصة جيه في الدول أسكر والب السيدي دولة أكبر برقين هاي اللي بسنجين هاي سو سو بس سلمة يا سو سو بس صفتي سنجمال سنجم برلو سوق اهايو انتيل سو جانم يعني مسلا الحديث اسكندريا ايهاي المركز عاصم ايكو سو بس هاي يعني جاي اسكر والبا قدول والبا اسكر تيسي لبس كل سيسي ايو سو بس بالله معنى ايكو سو مش مبين دول بلاد بل امال فوق بس بعدي متقيل وصوت دوله وهي قاعده تسند بقى مناره من اسكندريه فيشاه وخيال مصر الهي يعني فزيه في دول وانا عمي صوتها على على بجمعنا والحنا في شوف صنايه وانا وجوليه دوليه وجوليه وانا مالها ما تفجر يا أحي وقت يؤمر بن عصبخ يستيرتها يجوفت يؤمل يا عصبخ شاسا ومحليل وعطيه بعد مراية داس أحيارها دائما ودا يجري منارة باس منارة باسكندرية اللي قدا يجري وحيب ذو دولة وحي كاركيسا مراية داس ملافصول سمارا قاعدة وحاعدا رسو بيسفير دي عدوك وهوري غدين وإفراحنا دي لما كنت سنتقريبا يوشيك على جيوها بعد جيشك ايضا ومحيكا على كيسا اسكتها ايضا وقصوصينيين في رسلح الكود وحزقاري كواسي امريسا وعليها بطوئشا على جباجي وقوطا لجيوها طولوها لجيوها وكوي اميها صدح بري مصافة صدح بري وقالوا بسيئة أخينا سيئة أخينا شعر تاسعها شعر ملاحظ حاليا يا خانا حتى شعر ألي شيع ماهن أفضل شيع ماهن بعض المالعوية تلما بسيئة وحوايق غانون كسب وحوايق وحلها وحلها له وقفرها له لسيئة يعني كساعدة له وحاسسوا بها وحلها له وقفرها له هديوا سيئة حلاله وقفه اي بابه لما يشاهده يعني ايه الكريان وحيا لحناني الصوبين هاي وحاقه الشخيان وحيا لغوسيه ارواحه الخبيثة او الشخيثة او الهراء سفليا سفليه هنا وحل صوبية ماهنه وحلا مشوعه ساسا ايها الجريم كان هاده اضوكاين وشيشي هاي بهم بهم وحيا لا اصغيره وانه مجرم علم الناس ميافيري علمي ايه سعرقه واسو فاري إلي قولا ما يسوا جيس الدعفرم والموجيوه سجلهم إسكندريا أي ما يكا جليسي فسو غارب جيسكو في صعوده هل هي عامة مما كغوله سا دعمك كغوله حواتيك بجيكو خواتيك كغوله باي فلا ما ها يدر مصافة ثلاثة أيام يكونوا ما يجري شرقايا حصي وحصو حصي كتابكيز تحريف تحريف تحريف حاشيلي سوحصي. ان شاء الله ما راح نسافر الى حنينه وحو او انفع منه وحيالكم اقول خليك تمكي كبار في عمينو أشرك بالله وريا والشهر او حناء تحجي انت مركه دندل جديد تمكي جي جي وها هاجري مع قول اشهد بالله معاك غض من نفسي محاق كحي خلاف كحي خضل نفسي الزنا يعني الزنا في خضل نفسي احتاجين وحيحوجين خضل نفسي يحاجرين بالله وحيدن بإله لو حاسيه وحاولين على شركة بالله, بالله. كفر نمو بعدين في حجر الملك بعدين محاق كحي خضل عائلين قدلين يحاجرين بالدور عائلين ممي زنا نحو حيثها زنا بحضل هند من بدون عربيسة يقولون اي شخص هنا يعني يعني عيب السوق وهي على قاسة اكتوح فلايا تلمات زمدة اقراهم بمايو قدلوا اقراهوا زميو سرورا بسطول ونفرق انا زميس مقربان مانا قبلنا ساساء اي شخص اي يعني اقراه حدي, حدي يعني وحقوا بمايجر حدي شجود لله السلام ولو ادراهي واسكار فاليالي كرتاح لكن زين السوء بي والوديلها بيك لديك دوره وهي معنى مهزو مكاوة تادراتي وعيلين فبايت تؤسوكو حقايا عمي شركها حقو حقايا زينها دا. دون معين قبل غاكوشيها على كل حال واحكار تكون ناسا حديث مانا ما معين الشرك بالله اما قلت لو اهتراع اجترابوا دائرة السبع الطالبية الموضيقات والجيسي الشركة دائرة بجل قلب اما محذوف الخبر كيال منها وحاكمتها الشرك بالله والشرك شركي بالله إله له شريكي وإله له كفريه منها من الموضيقاتي اتبتهي خبر كيال من هذا محذوف كآخر رسيخ رسيخ الله وغضر النفس نفتد الكيل الفضة الله تيحرم الله ولا يحرمي اهتنا با وعن اسكوا ابعدوه ان اتا يقبلوه ايانا يأموه يعني وعلى الكاملين باب من باب غعدة على صغاتي انت ابعدته من الهياء افطروا عملوا ابعدوا ونديري افطروا تصدين المبالغه على كل هذا افتعال واي ولا من الجنوب على <تصفيق> من الجنوب صدق يعني سبت حساب او ولا من الجنوب على الصوره هذه علوهم القعود وكله يقعدوا وزني سفر لكنه مع هكا مده انت وغطل نفسي نفسي ديكيدي شركي غضل نفسي هكو حيات انت ايضا لقلامي على اللتي حرام الله الا بالحقيق فيه يعني بريات نوع شوشيه كثمت وعي سحر وعي فلايه وعيه سحر هكا مده وحبنه شو القلام وحيكتما بس خبيثة اغوالي بينايسة افعال أوه. أمر رائع خارق للعاجة نفتيسي فهذا رادي إذ هارو الكرامة إخطاء الكرامة وجوه لأولئك إخطاء الكرامة كرامة لأولئك هذه وواجبوهاي إخطاء المعجزة وواجبوهاي عن بي ذا المعجزة عندما يبان من كوهات محياني وحي أسوداس كو أي بهاي لكن إخطاء الكرامة أولئي كرامة وحشبه دا دي هو يعني كرامه قصوى لا تواجهك ما هي لو قانوني ولا غيرها وحتى لو شبه اجراءات عايش بهذا شهر دياس بهذا الوقت وعاد الاماء واحترام ولا ميدفع في انت اختواك انت اللي جاي يحاول محمد غزالي ولاد الهلاء وامور الدايقه هاي يا ابله شو باقي يا كان صاروا حقوقنا عدا موشي وعشر بالي طوباء وعشر الدماء الشيكي وهذه الناس عبر الرواسي وحسول ليه يجيس سخ هذا يجيس سخ هذا يجيس سخ هذا سخ هذا يجيس سخ هذا وحسنها أزرعون عمي هي الشيخ ويل وشيخ نوعب شخوط ليه لها بساعدة في البيان وفعلنا وليه هي الشاهدية وعلم علمية علمي الشاهدية حسنها تقنينه انا سيرغل بدن كفاريس تيصير حجر ابو زيد شمال تشيش 10 من الساعه رمضان كان بده يصير وي وركه وان جو يسير وحجو يسير انه خزاله حجو او طور حاج محمد السيد الحمد لله بدون لا بعدين فازت اليوم جاي قد جبشط عام وكاس ايوه انت محاوي هتنسيري شغل راس على سي فاجي قاعدين نغتالوا الناس قاعد تقولوا ما توق <تصفيق> وراشك انك تعلموا واحد من شعب الدوله